كذلك ماءة أنت <تصفيق> أصو وَمَا كِرْفَ إِنَّ ذِكْرُتُهُ فَعٌ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا قَتَلَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب 117. في رق منشور 118. والبيت المأمور 119. والسقف المنفور وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاسِعَ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا be